بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبقين ولا يستثنون فطاف عليها طائق من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبقين أن اغدوا على حرثكم إن كن فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ لَيَأْتُوَنَّهُمْ بِهِ ذُو الْعَزْمِ وَالْجَدُّ وَالْحَسَدِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ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 إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المستقين عند ربهم جنات النعيم أَفَلَجَعَلُوا الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 يوم يخشون ساقو ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبو قارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون